قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى االله خير اما أم يشركون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتولى عنه وقال يا أسف على يوسف وبيضط عيناه من الحزن فهو كظيم صدق الله العظيم شاهدين الكرام مستمعينا العزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج صفوة الصفوة نرحب بحضرةكم ومعنا نرحب بضيفنا الكريم الداعي لسماع الكبير فضلت الشيف الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حضرتكم حلقة جديدة وصفوة الصفوة بالله يان يبدو أن الصفوة لها تأثير في بداية الحلقة حقيقة يعزف على مطر حزين في قلبه وأنا أقول هذه الآية الكريمة لا. لأبن ملتاع لا. ووناس ليس لديهم قلب قصت قلوبهم هيك الحجارة أو هكذا وصفهم رب العباد وليس بعد وصف الله يوصل وليس بعد كلام الله كلام قصت القلوب فهيك الحجارة والله عز وجل يقول ان الحجارة ارحم من من من, من من من بعض هذه القلوب في اللي يتفجر منها الماء ومنها يشفق ومنها ما يهبط مخشة لله لكن هذه القلوب جمدت وجحدت جحدت الابوة وجحدت الاخوة وجحدت العلاقات الانسانية نحن وغيرنا همت هكذا منطقهم من الاسف من منذ ان وجدوا على هذه الارض مع ابيهم حتى ما هو, هو مصلحتهم فقط حول تحولوا وراعت حتى او كلما وقف قدامها جاء فرسول بما فريقا كذبتم وفريقا تقتلون ده مش بس واحد عادي قتلوا الانبياء قتل مش سيدنا عيسى غدهم يا قتله الانبياء فا فمن هذه من بعد الله سبحانه قلوب قاسيه فسيدنا سيدنا عقوب لكي لا يشكو أمامهم تولى عنهم هذا مدلول البلاغي في في البلاغ في الكلمة تولّى عنهم أي لا يريد أن يظهر حزنه أمامهم حتى لا يقلل من ثوابه يعني امتح الجانب هذا أن الإنسان مع نفسه حر سيحصل واسكي وليس عليه حرج في هذا إن الله لا يعذب بدمع العين يعني يعني الله لما الانسان يبكي ويمتحن من, لها من لها. لا لا خشب لا دا في اللواء من الحزن والاسى يعني مهضوم حق ومظلوم ويبكي مات له ميت الله عز وجل لا يعذبه على هذا من رحمه الله بالعافيه قال إليه. ان العين لا تدمع وان القلب لا احزن ولكن لا نقول ما, ما يغضب الرب هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما فقد, فقد ابنه ابراهيم فالعين تحزن سبحان الله والقلب يعتن والعين تتبع فهو تولى عنه والنفس تجزع ولا ولكن وتولى عنه وقال يا اسف لم ياخذ اسف على يوسف الا لما تولى لكن يبدو انهم مراقبين لحركاته سمعوا الكلمة وتولى عنه فتبعوه نعم يعني مش في حاله الشيخ يريد ان يستريح فلما لان يريد ان ايضا فيما يفكر ابونا حولها بعد وان سبحان عنهم وقال يا اسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كريم اي مليئ قلبه بالاسى والحزن طب لما هو مستكين الى هذه الدرجه ماذا افعل ماذا ادعو عليهم يعني, يعني ربهم من جديد ابوهم او ابو يعني صلاحيات الأب, الاب لرجال بلغوا من العمر واحد سنة 40 سنه قد واحد منهم 40 سنه عندهم الاطفال فقد يوسف من سنين طويلة، مرت سنون طويلة إلى أن حدث هذا وأضيفت مصيبة بن يمين إلى مصيبة يوسف. ولكن ولكن ال لما لما اعترضوا عليه قالوا تفتح تذكر يوسف فتظل في هذه الذخيرة حتى تكون حرضا او تكون من الهديحين. فالله تفتح تذكر المسلمون عليه كأنه يكون حرد حرد يعني. يعني تحرض نصها على الهلاك أه أنت ته هو يعرض نفسه هو أنت هم هو ما يعرضه حتى تكون حراضا وخذوا حال. حاله حوله حالة أنك محرض نفسك على الهلك أو تفون من الهالكين هالك مش من مش آه. من الميتين نأتي لهذه الآية لكن آه. القرآن لم يستخدم يا أسفه م. إلا مع سيدنا يعقوب نعم ما أو أو الجمال في, في... في تفرد هذا اللفظ بهذه الحالة في هذا الموقف لفقدان الولد. الجمال القاسي. أنا بيس جمالا يعني والجمال جمال تعبيري. جمال ولكن, ولكن في مكانه يا أسف على يوسف يعني وأثنى أنا, أنا أب ولا أملك شيئا لابني هذا الذي الذي أخذ مني وووغطيه من بهيلة رخيصة. وجاء على قميص بدأ من كاذب وسعود ثم أضاف إلى المصيبة مصيبة أخرى فجذز الحزن القديم لكنه لم يذكر بنيامين ما هو بنيامين على يوسف بنيامين ومخلفه لم لكن هو, هو يوسف, يوسف الذي وضعه كما قلنا في الحلقة السابقة سجلت الحزن عند أبيه وبالتالي أسف على يوسف يا أسف بمعنى يعني, يعني, يعني حسرة ماذا حسرتي يا حسرتي يا ألم يا ألم قلبي يا ضيق صابط يا أسف على لكن ما أعطيت الأمم إن لداه وإن لها رجعون ما كانوا أعطيت هذه خصيفة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم كان عندهم في شريعتهم ماذا لا يعني, يعني هذا هذ... هذ... هذ... هذ الأسى والألم والطع برأس سبحان الله يعني الله يعني هكذا برغم أن إن لله وإن لها رجعون أعطيت لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هنالك منا من يحزن أيضا هل... وطبيض عينهم من الحظ وهو <تصفيق> <تصفيق> كظيم <تصفيق> ولكن لما يقول إن لله وإن لها رجعون يستبدأ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة عندما يقولها آه. يرجع الامر كله لله م. يا ام مسلمة قولي اللهم احلفني في مصيبتي وجونني في مصريك واخلفني خيرا منها قالت يا رسول الله هل هناك خير من أبي سلمة قال لها قولي إنا لله وإنا لا قالت إنا لله وإنا له رجاء الله ما في مصيبتي واخلفني خيرا منها انقطع عدتها تزوجها رسول الله خير من أبي بلى بلى بلى الله, الله, أحنان الله. الله. الله. ف قال إنما, انما اشكو بثي وحزني الى الله فتظن انما أشكو لكم من العبد له انا اشكو الى الله انما اشكو بثي وحزني كيف يشكو العبد الى الله انزل مصيبتك بالله لا تشكر عبد انت إن شكوت لعبد فقد شكوت الذي يرحم الذي لا ارحم صحيح فانزل شكاتك بالله يعني خذ همك عند الله انزل همك بالله آه. من أنزل همه بالله زال ومن أنزل همه بالناس زاد من أنزل همه بالله زال الهم زال آه ومن أنزل همه بالناس زاد إشمتوا فيه رسولنا الله صحيح وهذا هذا هذا هذا وتجلدي للشمسين أريهم عني لليبي الظهر لا تضعظها من جوه صحيح ابو كبير الخزالي. الله يرضى. هو ابو كبير عايز و كبير. كبير. أنا معن. و تجلودي للشاماتيم. لكن هو من جوه ما بابا. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. و أعلم الله ما لا تعلمون الله. عندك بعض أمياء يا عندك أي. في أمر يا يا يا يا نبي ممتع. الله يعقوب وأنت مش رأيت لكن لا. لهذا الصبر من قبل سيدنا يعقوب مثلا درسنا استفده الآن. الله هو أكبر. عندما لا تشكو عندما لا تشكو الا لله فاعلم ان الفرج قادم شوف لما ضع بن يمين كبرت مصيبته ام صورت مصيبته صغر لا لما ضع بن يمين كبرت كبرت كبرت انا ما فقد ولد فقد ولدين والولدان الاثيران عنده صحيح وماتت امهما نعم سبحان الله فكبرت المصيبه لما كبرت المصيبه كبر الامل سبحان الله. آه، يستد أزمة تنفرجي. المفروض العكس. لا. تكبر. دلوقتي. لا، دل عند الن عند أهل الدنيا، عند اهل الدين واهل الآخرة. لما المصيبة تكبر، اظلم ساعات الليل هو ما قبل السفر. لا خلاص. إذا شوف العلماء إذا استد الكرب وهان. إذا استد الكرب، خلاص. باقى ولما استحكر. أي خلاص, خلاص خلاص. أنا رجل ركب ال. المركب القارب و غرق من معه وهو هو ارفع مسك في اللوح من الواح القارب و ارفع الى الجزيره ما هذه الجزيره يتجول لا انس ولا حيوان ولا طير جزيره وسط البحر فقعد كده على حفت الجزيره دلل البيت في الماء قال سوف اعود الى اهلي اذا شاب الغراب وصار القار كاللبن الحليبي <تصفيق> الغراب لا شيء مستحيل والقر ممكن ممكن الحليب يكون قارب لأن القار يصير حليب صعب صعب سعودوا إلى أهل إذا شاب الغراب وصار القار كلام الحليب فسمع صوتا يقول عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب فيأمن خائف ويفك عان و يأتي أهله الرجل الغريب وإن نقض ظهر هذا اليوم ولا فإن غدا ان قريب، فاذا بمركز جاي من بعيد اخذته معاه وتاجر اعطوه مال وراء عاد الى اهله فادما غانما لا ساعات الفرج عندما تشتد فالام الان في شده كبيره الام اليوم في شده كبيره فالفرج قادم ان شاء الله لان الضرب العنيف الذي على الامه اليوم دليل على ان اعدائها اكتشفوا ان الجسد مازال حيا وان المارد بدا يتحرك من القنطق أومار الأبغالي ألقى. أبقى أبقى لكن هنا كيف نصت قولتهم <متحدث> حينما قالوا لأبين ت الله تفتئ وتذكروا <متحدث> وحتى تكون حرضا أبقى أبقى من وكأن قضيه يوسف عندهم ماتت هو لا يذكر أصلا عندهم القضاء من حساباته <متحدث> حتى سوف يقول له سوف له بعد الآن يعني إن إنك في ضلالك القديم القديم اه يعني القضية من الواجب أن تنساها يعني أنتم على حاطين في دينكم. مقبل 48 لا اله الا الله نفس سبحان الله 48 مين ده لسه احنا نقبل معكم أيها المسلمون العرب المجلس نتفاوض عن حدود 67 ولا الموضوع لا لا لا, لا. ولا 8... دا دا ضلال قديم. 48 ده القديم 48 ده بعد القديم 67 ده في الطرح القديم وقارن 42 قدرا القديم طبعا. هم لا يتغيرون ابدا على ما احنا حتى الله مثل في ضرارك القديم لا حول ولا ما... لا. يعقوب ماسك في يوسف لغايه الان وأنت مسلموه يا مشلمين. لسه عندكوا المثل باكثر لغايه الان عامل ازاي هذه زي دي لا صحيح الله يت... وتذكر يوسف يا بني يا بني اذهبوا خوالها يا بني اذهبوا فتحسسوا ونوسف واخيه التحسس عكس التجسس التحسس يكون في الخير والتجسس يكون في الشر ماهى الله عن التجسس وسيدنا يعقوب يقبر بالتحسس فتحسس كان اخبارهم شوف راحوا في في طريقة للبحث كان عند العقل. الناس دمان وعنده ان يوسف حي الامل الذات هو الأزمة الزادة فالفرج يعني هو خلاص يعني أخي لا هو بأس هو شوف بعد ما بيضط عينهم للحظ وبعد ما هو كريم ويشكو بس وحضن إلى الله يقول الله أرحم بي الله مش هي بن لي ها هي بن لي باليمين, لي باليمين أنا عند ظن عبد بس هو أحسن الظن هتحسسه من يوشه أخي ولا تيأس من روح الله. دهو حد ده يأس من روح لله فإنه لا يأس من روح الله إذا القوم الكاثرون أنا أدخل النار لكن أنت يا مسلم أبعى فيأس مهما أذنتك مهما عملت مهما قصرت لكن بينك وبين خلاص من جاءني لا يشرك به شيء من جاءني بقراب الأرض ذنوبا ثم جاءني لا يشرك بشيء شيء جئته بقرابها مغصرة قراب يعني؟ يعني ملء الأرض قراب اللو... محب... زي... لو جاب ملء الأرض ذنوب أنا جاء جي... زيها زي مغصر ولو لم تذنبوا لذا هب الله لكم وجاء بأقوام ينذرون فاستعفرون فيعصر الله لهم انه هو الغفور الرحيم ونحن في لحظات المسره الان في في في اسف سوري عاتبخير اللهم طيب علينا جميعا جميعا جميعا الله عز وجل ارحم بالام ولدها فهو سيدنا يعقوب اكرمنا ثور الله خلاص اما يجيب المضطر اذا دعاه بس آه. ويكشف السوء ويجعلكم خلفا اياه مع الله في حد يفرج القلب غيره،, في حد, غيره في حد يجيب النصر غيره، كلا. في حد سبحان الله يشف المريض غيره، في حد يغني الإنسان من فضل الله إلا الله سبحانه وتعالى. سبحان <تصفيق> الله. يا بني اذهبوا فتحسّسوا. نعم سيف أخي ولا تأسف الرّوح. لم يقل اذهبوا أين؟ اذهبوا. تحسس شوف شوف شوف الأخبار في. خمس الأسباب. <تصفيق> تنتظر المرحلة. ويذهب إخوة يوسف إلى مصر مرة أخرى. قالوا يا فلما دخلوا عليه على من على, على يوسف. عزيز على دوار عزيز عزيز دوار عزيز نعم. قالوا يا ايها العزيز ما واهلنا اعترف. وأهلنا اعترف ما واهلنا وأهلنا الضور أنا وصف عليهم ضرب. أهلهم من أبو أبو, أبو, أبو؟ والأهل هذا ما عن قبيلة كلها او البلد ولا والشام. بس أنا وأهلنا هذا الموقف كان في وسط جمع من الناس. طبعا طبعاً. لكن أي القرآن الكريم لم تصور إلا هذه الشخصيات. تأخذها تأخذها الحدث الحدث. تفصيت على الحدث تفصيت على, على الحدث لا. بس أنا وأهلنا البر وجئنا ببضاعة مزجاة. البضاعة قالت مش على يعني مش على مستوى مفهوم. ممكن يردوها من يأخدها. لأنها كانت عبارة عن دراهم يعني غير رسمية ها. ما يعني عملا مش قديمه انها عباره عن بضاعه ليست على المستوى بضاعه بتزهي يعني مش بضاعه جديده خلي رضيعا لنا ربيع الكيل وتفاضل علينا ها. احنا احنا في موقف للاستجداء الله اكبر عليك اه انا عزيز ساعه ما كنت اضربك يا يوسف على يدك انا كنت قوي وكنت انا الغني وانا عايز استاثر بمال ابوي لوحدي وبقلب ابي وحده واضربك وامنزلك وقوف في غابة الجب وبعدين اكر الذئب وما انت بموين لنا تالله تذكرويوش حتى تكون احرضا او تكون من الهالكين لكن عند الحاجة تصدق علينا جينا ببضاعات احنا بضاعات لأي كلام ولكن يعني انت لكن في فاوفي لنا القيل ايضا اعطينا ده لا لا يعني اعطينا, أعطينا, أعطينا كثيرا لا مش اعطينا كثيرا يعني اعطينا اكثر مما نعطيه انا والله سوف انا انا اذا كان متوازن انا حاسب على 1000 اخذ ما سوي اكثر لأ, لا انا اعطيك 1000 وتعطيني ب 2000 او فلنركب او لا تاخذ مني ثمنا واعطيني بضاعه دون ثمن <تصفيق> وهذا ديدانهم ايضا عينهم حينما قال قتلوا يوسف اعطوه ارضا ياكلوا لكم مدعو ابيكم لهم مالك الملك قل لهم مالك النور سبحان الله ان الله اعز المتصدقين انت جاي يتعلم يوصف ان ربنا بينزل المتصدقين طب ومال يجازي المجرمين بايه هم في هذه الايات الكريمات سيدي الفضيل لم تصور اي القران الكريم حالتهم النفسيه من الداخل لا حالات تناقض عجيب لا لا لا لا عندنا تناقض هو لمصلحته ان ذهب يمنا فلي مصلحته ان ذهب يسره عندنا في المفع ودغزال من شهر طالع واكل نازل واكل ما ما ما, ما اشوب يعني هو وضع المنشرو عمين شو الخشب الاعلى بيدخل في الخشب لأسئب قوة يمين يكسر يصار يتلع لا اله الا الله محمى الله يعني ايام حرب العالمية ها اعطيكم وتدوا وتعطونا انا امدوا المملكة المتحدة امبن المال اصاب خلاص ودي واعد من الفريحة ولا شيء تزعب ف... خييني مشايرة ما. ما من اللي يملك اعطى من اللي يستحق <تصفيق> <تصفيق> مال لا <ملا> يملك ولا عمله الاكوى ولا عند حكومه الملكة عفوا <أطل> لا <الله> استعدي <تصفيق> يا هو وده احنا اولادنا <ضائعين> بعد كده <كتر> سبحان الله <عزق> <أذن> هذه سياساتهم هذا ده وهذه خارج عقيدة عقيده اه سياسه عقيده <مم> أنا هنا هنا قلب يصارع ما هو السكون واحد ابو ما فاهمين ان كل واحد له مفتاح شخصيه مثلا واحد, شخصي. <مم> مثل واحد كده من العلب الثالث ولا رابع قلت انت اكثر واحد عبقري في هذا العالم وانا عبقري بس عشان اغلبهم ما عندهم شيء ما عندهم قاعده يعني اي اي رقم مصلحه تمام لا حول ولا قوه ان الله يعز المتصدقين سيدنا صف خلاص بقى فهم القضيه وفر الحزام الحزن والعيط خلاص يعني بلغ السيل الزبى <تصفيق> ووصل الخطاب <آه> عندنا خلاص لك سيل الزبى الربيه قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اب انتم جاهدون ونا واجههم على غير توقع. مفاجأة بالنسبة للجميع. كنا نتوقع مع بن يمين حينما قالوا يسرق فقد ترك أكن له. كان يقول. ده هو, ده ده هو هو هنا المفاجأة المذهلة. هل علمتم هل علمتم؟ ع... طبعاً هم عالمون؟ بس هو بيكتب عليهم بباب التوبيخ والتقرير. هل علمتم ما فعلتم بيوسف أخي؟ لأنتم جاهلون جاهلون بماذا؟ بماذا؟ لأن الأرض لله وأن الحكم لله وأن الأمر بيد الله والله لا تخفى عليه خافية. والإنسان مهما يصنع فالله له بالمرصاد وأنه سوف يأتي يوم تذلوا بعد أن تظنوا أنكم أهل عزة هذا كلام خطير لأنتم جاهلون مم. يبدو دقاقوا النظر الله. في يوسف. من أعلمك وين أعلم يوسف, يوسف, يوسف إيه؟ قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا. أئن أئنك يوسف أئنك تأكيد لأنت يوسف انت لو لو هو رجل متكبر وليه مم. نعم انا صح قال انا يوسف شو نعم تعالى يوسف نعم طبعا ولا مش عاجبك كريم كريم حتى في الرد ومن المحسن لا الله. الله قال انا يوسف هذا قدمن الله علينا قدمن الله علينا لي هذا هو الميزان قدمن الله علينا عليه وعلى اخيه على على وعلى من على شاكلتنا هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم بيأخذ من أخوه بس متر أرض زيادة مش هودين محاكم راعي قطور صحيح إذا لا. ليس الإحسان أن تحسن لمن أحسن إلي لا لا الإحسان أكثر الإحسان أكثر سبحان الله لاrados. سبحان الله أمر من خليل النبي أبقى العين وبالعين لا لا لا هذا بعد لخفون قصاد معنى عدل وفض عدل ربنا يحاسبنا بالعدل يوم القيامة ونحاسبنا بالعدل هلاخنا كلنا كلنا حتى الرسول إلا برحمة الله قال ولا أنت رسول قال كلنا كلنا يدخل الله أنت رسول لا يدخل قال ولا أنت رسول قال ولا أنا. إلا أنا من الله برحمة. آه. سبحان الله يعني فهو سبحان الله سيدنا يوسف عمل اخوته بالفضل. بالفضل لا بالعدل بالفضل والاحسان بصدها لاحته. ولئن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم به، ولئن صبرتم لو خير الصابرين واصبر وما صبروا في ولا تحزن عليه، ولا تكفي ضيق من ما يمكنه. مريء، مريء. قصير. فصل قصير. بارك الله فيكم، الكرام فاصل وذوتابع، كونوا معنا. صفوة الصفوة. سادنا الكرام مستمعينا الاعزاء مرحبا بحضراتكم مره اخرى ومع نرحب ونسعد هذه الكلمه الدائله الاسلاميه الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد التعب مرحبا من مرة مره ثانيه ربما يكون في مره ثالثه <تصفيق> <تصفيق> ربما نحن <تصفيق> <تصفيق> احنا نشكر ان ترحبوا كثيرا يعني بس يعني ومن من الترحيب هذا من من صرط حبنا لكم ما شاء الله ما شاء الله بحي بحي بحي الله سيدي لو نتعلم من فضيلتكم ألا يوحي إلينا موقف سيدنا موسى يوسف بأنه موقف المستضعف موقف الضعيف موقف الذي لا قوة له ولا حجة له برغبة أنه يدهي القوة لما, لما هذا الضعف الذي هو فيه الكبير يعني يقول الشعر الكبير الكبير دوما يعاني الكبير هو قدوة ومثل لا ينزل إلى مستوى الصغار من الناس هذا العفو نحن كبشر عاديين لا نفهمه لا نستطعمه لا نستنزل نحن نستنزل الأخلاق عزكم الله البهيمية يعني من كان نصاعا كنت له صعاج ومن لكماني لكمة عطيته ثلاثة هكذا النفس الإنسانية كده لكن هذه النفوس مزكاه لأنه يحافظ على وشائج القربة حتى وإن أضرد به وهو نبي وخليم ابن خليم لا ياتي منه, منه الهنا. ثم هو أقوى منهم بكثير في كل الأحوال لأنه بالله صحيح فهو لأنه لا يستغل هذه القوة في الإضرار باخر حتى وإن كان مؤذيا لان في النهاية ايه القضيه في النهاية في النهاية مؤذلة صاغرين متسودين لم مع خلاص خرصة إذا كانت تبعاً لنهوض القضية، تبعاً لفريسة بنافع فيها الأديب. يعني هل كانت في الشريعة سيدنا يوسف وإنا قابضون فأقبل بيتنا؟ آآآ من أجل ذلك كتبنا ااا بالطائِن من النسَب النسِي والعين بنعِيت موجود. موجود. لكن هو لم ي... نحن نعاملهم بهذا. هذا هذا هذا يعلمنا كيف يكون الإنسان متضبّداً على الآخرين. مالِدنا الله عز المحسنين محسنينا المُتَصَبِّقِينا مننا ومن. ترانا نقلد موقف سيدنا يوسف مع سيد الآن الأذلا. نعم. هؤلاء الأخوة وإن كانوا أضر أضر بشخص أب لكن هؤلاء الذين يضرون ببلادنا وأرضنا ومقدساتنا لا هذا مغتص أنا كذا مغتص يلغى الأول يخرج ويروح من البلاد بعض. إذا استكنا أفل نوماكل وسيدنا يوسف لا نستخدمن عمان مش مع المغتص ابننا استخدمن عبدي دتتنا المسلم الذي الل أدين الأخ العم الخال الخالة هذا الذي نحن نعرفه عنه اما من يرث اصل كيف اعرف انا متقاعد واحاسب يا مرقيام محاسب لا اله الا الله يوم الزحف كيف يعني ما اترك اخواتي واولادي في فرض بازيدوا يعني ربما يكون من قبيل قول تعالى لتبلوا ان في اموالكم وانفسكم ولا تسمعون من الذين اوتوا الكتاب من قدركم. الى اخر الايه لا لا ولا تسمعون آه. مش تعطصب ارضكم بقصه اخرى الكيس غير وارد الكيس غير وارد هنا موقفهم حينما علموا أنه يوسف طالوا أإنك أنت يوسف قال أنا يوسف وهذا طبعا. أخي طبعا. طبعا. قالوا تالله لقد آثارك الله علينا الله والله يا ربنا فضلك علينا يبقى إذا إحنا سنكون إيه أبونا على حق عندما عندما أثرك علينا لأنه هو نبي ورسول فلما أثرك بإثارة له نك بس هم ما زالوا في مخ في ضعف شيل عنهم الضعف هذا إذا مرض مرة أخرى هنا أقسم بيت الله وما عبم قالوا تلاه تفت تذكر يوسف ما هو. ما هو. قسم أيضا لكن غير صادق مثل هذا القسم <تصفيق> هذا قسم صادق هذا قسم صادق في يبدو أيضا لا بغض انا فراخ ضعفه ايضا ما ما ادراك ان ما دخلنا في قلوبهم صحيح. كالله لقد اسرك الله علينا وان كنا لخاطئين خاطئين فقط مش مش مش خاطئين ومخطئين بل عمل بلوه وربا له يعني مش مجربين مثلا مو يعني عاش ابوهم عقودا من الزمن في حزن وكمت وهو يعتبر سخط والله يعني على الطفل هو الضروب يحصل له كده من العربي حزن يعني, يعني ما كان بيساوي يعني سبحان الله احنا حميم الله معوض يعني سبحان آه آه عنهم خراف الله سيدنا قال الى خراش البلد يعني خراش سبحان الله يا و سبحان الله و و وحنون دائما الى الخشف وال والقهر يعني لما راحوا اولئك العز في صحراء سيناء نتقنا الجبل وبعدين ربنا ارسلوا لهم المنه والسلوى موسى لن النصر على طعام الواحد عايزين يا عم عايزين الفوم والعدس والبصل والقساء عايزين نرجع مصر تاني ونعبد نعبد ونشتغل, ونشتغل عند الفرعنه مجانا وسخرى فبحث لا اله الا الله فلما ذاقوا طعام العربيه تبردوا على نبيه ده موسى يا لطيف من امن به سرقت انا سلقتي. انا سلقتي. طب طاجر <تصفيق> قال لا تسريب عليكم اليوم يعني لا تسريب لا عيب عليكم ترس يعني السرب كثيره اللغه العربيه السرب الدهن الشحوم بتلقى على الايه على الاحشاء من الداخل او, أو تحت الجلد لا تسرد شيء إيه زي تقصير تعطير أمم فما بهذا بهذا بتفعل بهذا لا تسرد لأنكم عندكم عندما كنتم تخوضون في الحقائق وتلقونني في الجذب وتصفوا أباكوا بكذا وكذا وأنه محب لي وأنه يؤثرني إلى آخره فكأنكم تخوضون في هذا الثرب فتظهرون الإنسان ان انا سارق وأن أن, أن أخو يسرق فقد سرق له أخو من قبل وقضية دي ف... سرق أخو يعني كأن أنتوا شلتوا الدهون اللي تحت فأصبح الوجه زي إيه زي الجمجمه خير بركة الوجه قبيح فأنتوا قبحتم بأعمالكم صورتي فرد على برأسك لا تثريب عليكم ودي. أنا مش اقبح أنت عملت تثريب أنا مش عملت تثريب الله إلى هذه الدرجة ماذا نتعلم <تصفيق> نتعلم أن إن أحسننا أحسن إلينا وإن صفحنا صفح عنا وإن قدمنا يادا قدمت لنا آيالي فإن خير المعروف تعجيله وستره وتصغيره إن عجلته هنأته وإن صغرته وعنرمته وإن أتند وإن أخفيته أظهرته سبحان الله فا أنت تصنع معروف في من أساء إليك طب يعني جر يجرب الإخوة المشاهدين وإن جرب جميع الناس وعند النظر منه وبالذات الرحيم الكاشح الأقارب البيوت خذ الزوجة ترحب بأم زوجها وبأخته وخذ الزوج يعامل اخوات زوجته واهلها بخير وانظروا النتيجة الاسر تستقر ولا يكون فيه مؤامرات ولا يكون عداوات لأننا احنا عدو اذاننا عدوين فقط ابليس وما تصل ارضك ليش ابن عامر و ابن اخوي صحيح لما لكن... قال ابو بكر ابليس والدنيا ونفسي, ونفسي. ونفسي نعم نعم قال لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم ولا تقرب اليوم ام اليوم يغفر الله لكم؟ و... او اليوم يغفر؟ لا لا لا تقرب عليكم اليوم. لا تقرب عليكم اليوم. اليوم خلاص. خلاص يعني, يعني, أوه. يعني أوه. مش لسه هفكر إذا رأى هسانحه لا اليوم اعتبر الموضوع انته سبحان <تصفيق> الله كريم يغفر الله لكم بدون المستأنف. الحمد نعم ما أصبرت على يعني سيدنا يوسف فيما يرى ما يرى العفو قد قد الكثيرون من المشاهدين هو وراء العص، هو وراء العص ووو وحبب المأمون يقول حبب إليه العص حتى خشي أن أن لا أأجر عليه. مصر. سجير وطبع وملك. ولكن هو هو عفّ عن إخوته يعني على هذا يكون نداء. لكل سادة الممسجدين أن <تصفيق> <تصفيق> يعفو رغم ما رحل. ظلم نحن بنحجي قصة مع كل القصة كلنا شهر أكثر من أن تعرف التفسير أفضل مننا وتفهم في العلم أكثر مننا. إحنا يعني ربما لساننا صديد شوافة نقول عادلين نداوي نداوي جراحات عادر الله الحمد يغفر الله لكم وهو أرحم الرحم أرحم مني فنقول هو الغفور الرحيم لا هو أرحم الرحم يعني يغفر تلتأت بالغفور الرحيم قد يكون من الرحمة أن يغفر أو من الرحمة أن لا يغفر هالشيء يعني في جانب الله أنا هو لا يتكلم بل وإن تغفر دوم فإنك أنت العزيز الحكيم سيدنا إسح. أمم مشي رغب الله يقرأ. وسيدنا نوح نما نذر ربه لابنه وووأنت أحقا محاكمين. لم يقول أنت أرحم الرحمين. ولا ولا أنت خير إن من, أنت من يعني يختبر سياق وقت النصف يعني. صحيح. سبحان الله. خالف ال. ربه إني ما سني الضور. مشكش عن الضر لا. وانت ارحم الرحمين. من الرحمة دي. قد اصير في ضر. قد يكون برحمة. انا معاش رحمة تكون فيه. انت ارحم الراحمين يمكن انضرب ده مستحى بي. رحمة. ها طب وانا قال يغفر الله وارحم رحم الرحمين. مش هو خير الغفرين. هو هو غفور رحيم. لا لا لا. وارحم الراحمين الله يضع رحمته كي سما شاء. ترك أنا بس. بس. هو ترك من زمان لله. ونعم بالله. لا. حتى في موقف العفو والفضل والصفح والرضا هو هو عبد ربان هو لله هو عبد ربان لله, لله لله لله اذهبوا بقميص هذا يا قميص هذا <تصفيق> <تصفيق> ما قالوا له ان اباه بيدت عيناه من الحزن فهو كظيم ولكن سيدنا يوسف لا يحب فعلا. ان يسمع الشك ولانه ما شك ولكن قلبه معلق بالله ف ان يفرح اذهبوا بقميص هذا فألطوه على وجه أبي يأتي بعثرة وكانهم قالوا إن أبهه قد عمي لا سبحان الله الشاشة اللي تنقل الأحداث دي كلها هؤلاء الناس منتظرين خبر لا عندهم الخبر عندهم الخبر وعندهم سحن. خبر معين مش خبر يعني كده نظري صحيح <تصفيق> <هاي>؟ قال <تصفيق> ف... اثنان عمباك بهذا انا ابن العالم الخبير تمام بالله تعال الله لكن لقصة يعني لقميص سيدنا يوسف هنا موقفان مم. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال اذهبوا بقميصي هذا ثم الحكمة مسألة القميص هذا اولا الذين خلعوا او يعني انتزعوا قميص يوسف ولوثوه بدم من كذب مم. مم. وهو في حالة الضعف وهم يسقطونه في البئر او في الجب نعم يكسوه الله قميص الملك ويكسوه قميص العز ويكسوه قميص النبوه ثم يكسوه قميصا اخر سبحان الله يعطيه لابيه حتى يشم رائحه الامل في رحمه الله سبحان الله العظيم يعني القميص اللي كان وسيله لبنك يوسف في يوسف صار هذا القميص رمزا لمن اطاع الله فاعزه خلصت بعض البحوث العلمية استطراد جانبي ان في في العرق ماده يقال يعني على يعني العين. ربما لم لم تثبت صحتها لكن يعني يقال هذا, يقال هذا. يقال هذا. هل هذا كان مقصود بقول سيدنا يوسف اجهابه بالقميص اجهابه بالقميص هذا يعني يلقي يدخل... على وجهه ياتي بصيرا لا بصيرا, بصيرا. المعجزه ال... في القميص ام معجزه من الله سبحانه وتعالى أم لا لا بعلاج لا فقط لا, لا لا قد تكون كل الامور ولكن اللي علم أعطاه الله يوسف عليه السلام حتى كأنما يقرأ من خلال حجج الغيب مش إيه ربنا يأتي بصيرة ربما يعالج ربما يبدأ في الإبصار ربما تكون هذه وسيلة وسائل علاج ب يأتي بصيرة و من اي كلمة يأتي دي مش يأتي يوصل إحنا نوصل ما جيناش ليوصل بس ما جيناش للزيارة لا يأتي يأتي بصيرة وانا فهمت يذهب الى يوسف لا لا لا, لا. لسه لا لس لا. ياتي لان الذي أصيب بضاض في عينه وذهال بصره صار بعيدا عن العالم في داخله فلما ياتي بصيرا فالبصر عندما ياتي يأتي هو ياتي الى عالمه يوسف. انت صورت انه سيادة لا لا, لا, لسه, لسه, لا, لا, لا لسه, لسه, دعوة لسه دعوة الحضور لسه انه بتأتي بعض لكن يأتي ان سيدنا يعيش في العالم يعيش في العالم يحضر يحضر في العالم بعد ان كان غائبا عنه بغياب بصلا ولذلك من سلفته حبيبتيه حديث القدسي هلعين. من سلفته العينين يعني لا اجد له ثوابا يوم القيامة الا ان اضيح له وجه ينظر اليه بكرة وعشين الله الله عقوبته وهذا أقبح عقوب جميع لعقوب ال ال هؤلاء وأبو بكر الله أبو بكر الصخر سبحان الله لا رأي سلأتي الصخر إن شاء الله اذهبوا بقمنس هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرة وأتوني باهلكم أجمعين هذه الدعم القبيلة قبل أضرب عن شري بن سكن مصر ولما فاصلة العير من مصر يعني لم يذكر الاهل في طيات الايات السابقه مم. هنا قال واتوني باهل لا لا هو غل... ولا هم قالوا ايه مسنا واهلنا الضهر يقصدون ابا قبيلة لا لا قبيله لا كل بني اسرائيل كل احفاد اسحاق آه. كل ابا اسحاق آه. لكن في المرة الأولى أنا ما استجدوا ما قالوا ما صنعوا لا لا لا لا لا ما كانوا حاجة خاصة لهم كانوا <تصفيق> ما ما يحبون حد ما يعني أثر واحد. واحد يعني حتى بالتجدح حتى بالنوق أيضا أثر منفردا آه لما لا يصير عنهم يعني ما بحس لا يوم من شيء لو أكملت معه عن قصصنا مش عايز الكل <تصفيق> في الموقفين التجدح لكن موقفه مختلف هو تبع حال شوفوا فين العالم سبحان الله ولما فصلت العين فصلت من من ايمن من مصر نا. لسه اتحرك خرجت اتحركت يعني بس خرجت من مصر ما وصلت قال اني لاجد روح يوسف طال ابوه اني لاجد ل... للاهل اللي اه اللي اني لاجد روح يوسف لولا ان هم يقال في كتب التفسير انهم سبقوا الطافله ليبشروا اباهم يرفع عنهم طبعا مثل انت القتل والترصد والعنو ومصيبت ابن يامينو والعير ما لا يبدو انه مراكب وسيلة اسرع مثلا خيول او بغال او اشياء اسرع وسبق لما العير فصلت وصلت ريح التميس الى امس سيدنا يعقوب اني لاجل ريح يوسف لو, لو لا, لا ان تفنجون تتهموني بسند العقل وهو ذهاب وبعث خرف حرق. انا خربت بتر سن واصبحت خاليسا فما لا سبحان لا لولا ان تفندون قالوا تالله انك لفي ضلالك هذا القديم اقوله ولك قلت لا, لا. لا حول ولا قوه ان هذا الضلال هو شده الحب اه يا فأنت... خبر انت لسه لغايه الآن في هذا الضلال اما في يوسف لا. طب انتم بتيئسوه دي من الرحمة طب انتم يوسف هم يريدون أن أن يجعله ينص القضية. أتفق. ما هو وجد يوسف ووتبَوَّء ال ال ال بَكَانَ العِزَّةَ وأَصْبَحَ. عزين أبناء الذين قايلوا نعم بله. أن تصورت القبيلة. عيال الحلال. أو القبيلة تتهم يعقوب ليه؟ لما لم يفصل عليه القاصر؟ هل وجد يوسف؟ أنا ما مش... ينكدوا على ضاجع؟ على الحقيقة. لما كذبوا على العالم كله؟ شو كذبوا على يعقوب؟ لا. <تصفيق> لا ينكذب عود عود. فلما أن جاء البشير. فالقاه على وجهه فالتد بصير كان يوسف اقرأ قال الم اقل لكم اني اعلم من الله ما لا تعلمون الله قالوا اعلم من الله ما لا تعلمون قبل انت عاقوب كنت عارف او حاجز ان لسه يوسف على قيد على على حتى يقال انه راى في الرؤيا ملك الموت سيدنا, عقوب سيدنا عقوب او قيل انه زاره كان يأتي في صورة يقال في الكتب يعني يوسف حي ام ميت قال الله الله قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إننا كنا خاطئين ويستغفروا الوكادة استغفر لنا <تصفيق> مش مثل أقعد... أنت حد استغفر, استغفر أبقي يا أبا أنا استغفر لنا لا إله إلا الله ما عندهم وقت استغفر لا لا لا, لا استغفر انت لا. أنا عند الصلاة والدين ما عندهم لا لا, لا إحنا, احنا عندهم بيزنس وشغله وأموال وكده أنت رايز بتاع المعبد أستغفر لنا صليلنا مكرك عتية خالة سوف أستغفر, أستغفر, لأني أستغفر رب. لكم رب أيضا سوف سوف استغفر استغفر ما قال القرآن وانا وقف عند كتاب الله <تصفيق> فلما دخلوا على يوسف اوى اليه ابويه وقال دخلوا مصر ان شاء الله امين ابويه من ابوه زوجة ابوه امه فهو يعتبرها ام اما لا أم. اللي خلاه اعتبر دول وعدها تخريب عليكم اليوم مش يعتبر زوجة ابوه سبحان الله ام لكنها كانت غائبه طوال القصه يعني, يعني وصل... حتى موقف بجوار يعقوب وتو مثلا اكيد كانت مخاطه مع اكيد, ب... وصلت. وصلت. أكيد على اللون نقطه في ورفع اباوي على العرش وخر له سجده وكان هذه تحية في هذا الزمن أنا س... سجود سجود التحية. سجود, سجود. سجود. سجود. سجود. خر له لمن... كل خر هذا عزيز مصر وإن كان ابن يعقوب لكن ما هو عزيز سبحان الله وخر له سجده وقال يا أبتين هذا هذا وليا من قد جعلها ربي حد. حق ها سوك. أحد عشرة أو كمان الشمس والقمر أليك أبويا شمس وليك يا مرث أبويا قمر أي أو أخواتي حبث الكوكب جعلها قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي هذه كلمة إحسان فأنا محسن فربنا أحسن إداي أخرجني من الستيش مش أذفني زوجة العزيز بع ب ينظر القصة من من من من من منظر إيجاب من منظر هالموضوع منظر أخرجني من الستيش وجاء ركوا من البادش مش عندنا مجاعة لا من الباد من الباد من طغت بقت من بادية من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي هو الشيطان اللي انت ابوي وصفتني عليه من زمان عشان ما اقص الرؤية لكن هو الشيطان كان عشان ما عشان لا عشان ايه لا يظن اخوة يوسف ان في قلب يوسف شيء من ناحيتهم اللي اللي عملتو دي اخوتي الشيطان لما قال له في بداية السورة يا بولي لا, لأ, لا تقصر رؤياك على, على اخوتي فيكيد لك اكيد ان الشيطان الانسان عدو بعد أن في الشيطان بينه وبين أفضل مش أخواته لا لا لا هو الشيطان محسين إلا, إلا الله إلا الله هذا عظيم, عظيم. سبحان الله إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم عليم بكل ما حدث وكل ما سيحدث حكيم يضع الأمور في نصابها انظر إلى نهاية الصورة والقصة هذا الدعاء من قلب موصول بالله ربي فلا اتيتني من الموت وعلمتني من تاويل الاحاديث مش علمتني تاويل الاحاديث انا رجد على بد حادث علمتني من تاويل الاحاديث بعضيه بعض, بعض. بعض. سبحان الله علمتني من تاويل فاطرة السماوات والارض انت يا رب انشات هذا الكون عشاء إخوة الذين زينوا لنفسهم قتلي لأنهم فاطر السماطر أن ساطر يعني خالص مبدع فاطر خالق و صانع سبحان الله في الدنيا والآخرة لا الله توفي مسلما وهذا خذ بعد الرحله الطويله ربي أن يموت مسلما وأذل خبر الصريح هو ماذا هو الإسلام نفسه هو... نعم. نعم لكن هذا تواضع العبد مع رب لما هذه العبارات؟ هذا رجل منتصر صحيح في... تبوء أكبر مكان في مصر صحيح العالم كله أقصده سجدوا له فيش بعد كده صحيح والألام انتهت فهو نفسه تواقع في عند الله نفس تواقة إلى ما عند الله عز وجل هكذا كان عمر بن عبد العزيز يقول إن لي نفسا تواقة توقت أن أكون أميرا فصفت اميرا لمدينة فتوقت أن أكون اميرا من والان والآن تتوق نفسي إلى الجنب وطلع الخير هو. وبعد بحث كلها لا يريد شيئا إلا أن يموت مسلما وأن يحشره الله في زنوة الصالحين وكأن القضية التي حدثت هذه كلها لا تشغل باله ما يشغل باله أن يكون مسلماً وملحقا بالصالحين. بس, بس عز ربنا يكرمه أم توريد في الدنيا والآخرة. لا إلينا لأن الساعدين هم راح يود الله يعني هل هل تخلت السماء عن يوسف في مرحلة من المراحل؟ لا لا. وصار أن توريد في الدنيا والآخرة ما ترختن. من السعف جبريل وضع عيادة اقتريري في الجب الى ان جاء ابي وزوجته واولاده واخوته وسجل لي عرب هذا الملك كله انا يا رب عايز اموت مسلم واخن من الصالح بس بارك الله فيكم يعني من الدروس المستفادة من هذه القصة أنا تصور انها تحتاج الى حلقة كاملة لكي نقيم الموقف مرة أخرى ونستخرج دروس بني إسرائيل التي فعلوها مع عبيدهم ومع فيهم يعني, يعني يعني يعني برضو في أي أي, أي, أي كده كذا الله صلى الله عليه وسلم ذلك من أمباء الغيب نوحه إليك <تصفيق> هو هذا بق ربط مع بداية الصورة نحن نقص عليك لقد جاءنا محمد ذلك من أمباء صوب الكتاب جميل ومن كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم ينكرون مع اخوتي اصا وانت كنت مع ابو محمد ده انا طب منين الله ها. وانت يا, لا. يا تنكرون رسالة محمد كيف تعرفون هذا القصر بالتفصيل والكظم الغيظ والبكاء واقروا هذه القصر الله اكبر تمام اقروها ابوها هذا ما كان, كان ظهر سبحان الله <تصفيق> <تصفيق> والله وما اكثر الناس روح المسلم انت ما تحزن عليهم يا محمد الشيخ الاخوه عامل الاخوه سبحان الله صح هذا قصص يجب أن يدرس الكبار والصغار وهي قصة يعتوست الإنسانية كلها فونحن في صفوة الصفوة نأخذ هذه العناوين سريعا نحن ما ما ما قفزنا على و... و... في في في ذهول التفسير لكن أخذنا العناوين التي تفيد نحن في الحياة ماذا يمكن أن نتعلم في في في رشدة قصيرة من تفضلتكم أولاً الله غالب على أمر ونعم بالله وإذا قضى الله امرا كان لا رد لقضاء الله والأبو يجب أن يعدل ظاهريا بين أبنائه ولا يميز واحدا عن الآخر الأمر الثاني إذا رأيت أن أخا لي قاطيا مالا أو علما أو مكانة أدعو له بالخير حتى يؤتيني رب العباد مثلما اعطاه فإنما أعطى فلن يعطي فلاك فخزائن الله ملا ويد الله سحاء بالخير مبسوطتان ينفق كيف ولا من شيء إلا عندنا خزائن يعني ولا يتمنى يعني لا الرجال يتمنوا ما عند النساء ولا النساء يتمنوا ما عند الرجال لأن الله سبحانه وتعالى واسال الله من فضله يقول ربنا ربنا هكذا واسال الله من فضله فنسال الله من فضله هذا أمر الامر الثاني أو الذي يليه ان الشر وانطال لا بد ان ينتهي في الشر مستمد يبني سنوات طويلة، ويأخذ يوسف في العمل هذا الأسى والألم لا. مع مع مع لكن هو صابر صامت. لم نشعر له بكلمة. أنت شاء حتى تتألف المدارب. لأنه ما أي... حافظ. أينه هو؟ رأسه. وكأنه وكأنه صورة من صور الابتلاء الذي يعني كانه غرض عبر غرض إقبيا يعني يصوب عليه ال, ال... ال... ال... هو صار غردا. كما أن أباء وصابه أنت حرباً وده غرب صبعاً لكن صاب ما سمعنا صوتاً لكن قلبه أكيد كان مع الله سبحانه وتعالى صحيح الأمر السادس مهما تلف وتدور مم. لا بد أن تدور عليك الدوائر طالما مكرت ومكر إخوة يوسف ومكر الله والله غارباً على أمره والله خير ما يكري صحيح بالله. الأمر الذي يديه أن الإنسان كل ما اشتنج الكاربوبي يجب ان يتصل بالله اكثر لانه ده باب له ادل الله وعندهوش باب تاني مم. يعني مم. ليس ما هو ده باب واحد انخ على باب الله بس خليك على باب الله دايما تكون منصفه انزل همك كله بالله ده وعد بعد. بعبد انت حر مما انت منه ايس وعبد ما انت فيه طالع الشيء اللي انت قايس منه انت حر يعني قل انا لا اريد ان اكون رأسا يعني مدير او مسؤول لا. حتى العلماء قالوا يا ابني لا تكن راسا فان الرأس كثير الصداع صحيح <تصفيق> اه الراس بيوجع لا بس خد شيء ثاني خد لك يعني دي عجل السعوديه دي ايمن والله لو جت لوحدها مساله اخرى ما تبغى تشعلها اموال وسلطه واوامر ونواهي تاجره تاجره وعمسؤوليه يا ابا ذر انها امانه ويوم القيامه خذل وندامه الا من اخذها بحقها وحقها عند الله العظيم الله, الله اكبر الله اكبر سهله وسهله يعني يعني ينصب الميزان يوم القيامة حتى تمنى العبد انه لم يغلط بين ثاينه في الدنيا ها لانه لانه يميل قد يميل هنا وهناك. هناك نعم. سبحان الله. فالقصة مليئة بهذه المعاني. لفت النظر فيها فضلكم مسألة التركيز على الإحسان إحسان. ثم مسألة أخرى إن الحكم إلا لله. طبع. لأن ضعاف ضعف النفوس ماذا يقولون يعني إخوة يوسف فيهم إجرام. صح؟ نعم. وفيهم تعدي. صحيح. وفيهم حقد. ويوسف فيه براءة. وفيه طيبة وفيه خلق من الذي ظلم الثاني يصبح واحد واحد عشان ما هو عامل يوصل الأخلاق وقع على الضغط من كله وبعدين الميديا الإعلامية والإدارة الحاكمة اتهمته في أفضل شيء هو يعتزبه في في أخلاقه وشرف ما طب. ازاي؟ زيان لا؟ لأن الحكومة إدله لله ليه لأن ربنا سبحانه لما ما هو الاخر اذا اخوه يوسف ما افتري به يوسف ده ايه نظيب ذنوبه شيء ضد شيء لكن لما يجوا يستقيم وياخذ كل مصاري فوق دماغه ويصبر هذا رمز الاحسان صف. ها عشان يصير رمزا وصفه والله ما أصور. اصور وإنهم عندنا لمن المصطفيين لم يكن من المصطفين الاخيار إلا لما صبر هكذا صنع سيدنا يوسف من تلقاء نفسه من تلقاء ما علمه ربه يعني هل لنا النقيس عليه كنبي هذا نبي نعم نعم وماهل هو قدوة هو قدوة نعم نعم تستطيع تستطيع ان, تخترب منه منه تستطيع أن تقترب منه, منه تستطيع ان تقترب منه نعم نعم يعني فعني اتريد ان تقول سيئا لا استمع لفتر يعني المسلم لما يضح هؤلاء الصفوة نصر عينيه كده ويحاول يتمثل يعني هو يقص على الدرجة المية أنا أكون على الدرجة الرابعة الخمسة أما خارج الدرجات مم. بس حاول تطع فيما درجة سالكين فالواحد يعمل تجربة كيف يعني أنا مثلا يقول إيه أنا خالي مقطعني الله أستغر بفرصة العيد إن شاء الله وإيه أروح كده أدور حتى إيه لو قطب الجبين وقال إنت ولد أيكا وماذا خارج الله يبيني فيه خارج وقض بالرسل وحضونه بس. أكيد هو أقض أكيد هو حنون فا ف... يعني نترجم هذه الاعمال او هذه القصه العظيمه هذا الواقع الذي رايناه في التاريخ الحق في القفص الحق الى واقعنا نسعد ونسعد بإذن الله تبارك وتعالى وشكرا لصبراتكم على هذا اللقاء ونطلب منكم دعاء به بها اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله اللهم ارحم لنا ذنوبنا وإسرافنا في امرنا أمين. وثبت اقدامنا وصلنا على الصوم الكافر اللهم إنا نعوذ بك من عين لا تدمع أمين. ومن قلب لا يخشع أمين. ومن بطن لا تشبع أمين. ومن نفس لا تقنع ومن دعوة لا يستجاب لها أمين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم لا تعزلنا فأنت علينا قادر قلتظ بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير اشترنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض يا ارحم الراحمين <تصفيق> اللهم اظلنا بظل عرش يوم لا ظل الا ظله <تصفيق> اللهم اثنا من حوض الكوثر شربك لا نضع بعدها ابدا اجرنا من النار ومن كل عمل او قلل يقرب منها اللهم اخو يقيننا واحسن خراسنا وفك اثرنا وانصرنا على من عادانا اللهم اجعل بلاد المسلمين امنا ورخاء يا رب العالمين احكم دماء المسلمين في العراق واحكم دماء ابنائنا في فلسطين وانصر هم يا أرحم الراحمين وأوفدنا وارحمنا وأستخير الرافدين وسب الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب التسليم كثيرا الله كثير. المستجب تقبل رب العالمين شكرا لحضرتكم في الحلقة القادمة شاكرا لكم شهدين الترجمة المستمعين الأعزاء في نهاية هذه الحلقة أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم الداعي الكبير فضيلة الشيخ المستشار الدكتور عمر عبد الكافي وفي النهاية دائما تبقى كلمات نجم في قلوب القائل حينما قال لكل شيء إذا ما تم نقفانه فلا يغرد طيب العيش إنسانه هي الأمور كما شاهدتها دول من صره زمن ساءته أزمنه حتى نلقاكم في حلقة الغديو من شئة الله تبارك وتعالى نستدعكم الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أقول الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفا أه الله خير أم يشركون